كتب عليه أ ن ه من تولاه فانه يضله ويهديه إ ل ى عذاب السعير يا أ ي ه ا الناس إ ن كنتم في ريب من البعث ف إ ن ا خلقناكم من تراب ثم من ن ط ف ة ثم من ن ط ف ة ثم من ع ل ق ة ثم من مضغه م خ ل ق ة وغير م خ ل ق ة ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم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 ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إ ل ى أ ر ض ل ل ع م ر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى ا ل أ ر ض ه ا م د ة ف إ ذ ا أ ن ز ل ن ا عليها الماء اهتزت وربت و أ ن ب ت ت من كل زوج بهيج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 ذلك بما قدمت يداك و أ ن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف ف إ ن أ ص ا ب ه خير ن ط م أ ن به و إ ن أ ص ا ب ت ه ف ت ن ة انقلب على وجهه خسر الدنيا و ا ل آ خ ر ة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 إ ن الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر إ ن الله يفعل ما يريد من كان يظن أ ن لن ينصره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة فليمدد بسبب فليمدد بسبب إ ل ى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك انزلناه آ ي ا ت بينات وان الله يهدي من يريد إن ان الذين آ م ن و ا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ة إِنَّ ا ل ل عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا أ ل م تر أ ن الله يسجد له من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكر م ان الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا أ ن يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها, أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن إ ن الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار أ ن ه ر تجري م ت ت ح ا ا ل أ ن ه يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إ ل ى الطيب من القول وهدوا إ ل ى صراط الحميد إ ن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا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 ف ج ت ن ب ا ل ر ج س م ن ا ل أ و ث ا ن ي و ج ت ن بو قول الزور ح ن ف ا ء ل ل ه غ ي ر مشركين به و م ن ي ش ر ك باللهي فكان ما هو من السماء فتحتفه ا ل طير او تهوي ب ه ا ل ر ي حفي مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إ ل ى اجل مسما ثم محلها إ ل ى البيت العتيق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 الذين إ ذ ا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم ا ل ص ل ا ة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف ف إ ذ ا وجبت جنوبها فكلوا منها و أ ط ع م و ا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها و ل ك ن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين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 الذين أ خ ر ج و ا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا, إلا أن يقولوا ربنا الله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 وقوم إ ب ر ا ه ي م وقوم لوط و أ ص ح ا ب مدين وكذب موسى ف أ م ل ي ت للكافرين ثم أ خ ذ ت ه م فكيف كان نكير ف ك أ ي من ق ر ي ة أ ه ل ك ن ا ه ا وهي ظ ا ل م ة فهي خ ا و ي ة على عروشها فهي خ ا و ي ة على عروشها وبئر م ع ط ل ة وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها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 وان الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين آ م ن و ا إ ل ى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى ت أ ت ي ه م الساعه بغته او ي أ ت ي ه م عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا ف أ و ل ئ ك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا و إ ن الله لهو خير الرازقين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 أ ل م تر أ ن الله أ ن ز ل من السماء ماء فتصبح ا ل أ ر ض م خ ض ر ة إ ن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض و إ ن الله لهو الغني الحميد الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أ ح ي ا ك م ثم يميتكم ثم يحييكم إ ن ا ل إ ن س ا ن لكفور لكل أ م ة جعلنا منسكن هم ناسكوه فلا ينازعنك في ا ل أ م ر ودع إ ل ى ربك إ ن ك لعلى هدى مستقيم و إ ن جادلوك فقل الله أ ع ل م بما تعملون الله يحكم بينكم يوم ا ل ق ي ا م ة في ما كنتم فيه تختلفون أ ل م تعلم أ ن الله يعلم ما في السماء و ا ل أ ر ض إن ذلك ك في ت ان ب إ ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير واذا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آ ي ا ت ن ا قل افانبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أ ي ه ا الناس ض ر ب مثل فاستمعوا له إ ن الذين تدعون من دون الله ليخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره ان الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس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 هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله أ ب ي ك م إ ب ر ا ه ي م هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم, ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس